بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يملل فلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa welkom deze keer alamaat el afaal zullen behandelen dat is hoofdstuk nummer 34 maar eerst gaan we het huiswerk behandelen van hoofdstuk 33 al-asma' al khamsa وإعرابها رأينا في الدرس السابق أن الأسماء الخمسة هي أب أخ حم فو وذو هذه هي الأسماء الخمسة ورأينا أن الأسماء الخمسة هذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء هكذا تعرب ويشترط في اعرابها هذا الاعراب ان تكون مضافه لغير ياء المتكلم طيب نبدا باذن الله تعالى بالتمرين الاول الذي يقول عين في الجمل الاتيه ما تراه من الاسماء الخمسه مرفوعا او منصوبا او مجرورا وبين السبب وعلامة الإعراب في كل إذن نستخرج من الأمثلة التالية الأسماء الخمسة ثم نبين هل هي مرفوعة وما علامة رفعها وهل هي منصوبة وما علامة نصبها وهل هي مجرورة وما علامة جرها نبدأ بالجملة الأولى ذو المال محسود ذو المال محسود فاين الاسم الذي هو من الاسماء الخمسه في هذه الجمله وما إعرابه نعم عفوا تفضل ذو هو الاسم من الاسماء الخمسه ذو الذي هو بمعنى صاحب واعرابه انه مرفوع بالواو لانه مبتدا اذا نقول هو مرفوع لانه مبتدا وعلامه رفعه الواو لانه من الأسماء الخ الخمسة لأنه إذا قلنا مرفوع بالواو لأنه مبتدع يعني قد يظن المستمع أو القارئ أنه مبتدع فلذلك رفع بالواو وإنما هو مرفوع بسبب أنهم مبتدع وعلامة رفعه الواو بسبب أنه من الأسماء الخمسة. بارك الله. ذل مالي محسود ما معنى هذا الكلام. What did you take it? محسود يعني اما بجمله اخرى بالعربيه او بالهولنديه ما معنى هذا الكلام ذو المال محسود من يعرف من لديه مال يحسد من قبل الاخرين احسنت هذا هو المعنى ذو بمعنى صاحب صاحب اي خنار صاحب المال يحسده الاخرون محسود نتنيدرلاندس بيتيكنت ايس بينايد هاي وورد بنمايد دوز الاجنار فان هذا و معنى الجمله طيب نمضي الى الجمله التي تليها لا تضع اصبعك في في فضله مسوسه في هو الاسم من الاسماء الخمسه نعم وما اعرابه بالتثنيه التثنيه في فيك يعني ليس في الذي هو حرف جر وإنما في الذي هو بمعنى الفم وهو اسم مجرور بلياء لأنه من الأسماء الخمسه الخمسة مجرور بلياء وسبب جره تقدمه بحرف الجر فيه ما معنى لا تضع أصبعك في فيك ما معنى هذه الجملة لا تضع أصبعك في فيك لا أدري طيب من يعرف هل هناك من يعرف لا تضع اصبعك في فيك وإلا يعني ناخذ كلمه كلمه زتي هاند نيت اني موت نيتي هاند اصبعك الاصبع هو فينغر احسنت هو الاصبع لا ليس فينغر اصبع واحد الاصابع هو الجمع الاصابع هو الجمع اما الاصبع فهو يعني اصبع واحد اذن لا تضع اصبعك بلاتس يفينغر نت ان يمونت لا تضع اصبعك بطيئه ياو فينغر في فيك ان مونت. نعم احسنتم الجمله الثالثه الجمله الثالثه عظم حما اخيك كما تعظم أباك عظم حما أخيك كما تعظم أو كما تعظم أباك تفضلي الأثرية حما أحسنت حما وما يعربه وهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة ياخد. قلنا ما معنى الحما ما معنى الحم الحم maar wat is de betekenis van de Wat is de schoonvader van je broer 'vader'? als je de 'vader'? respecteert. is de الجملة الرابعة أبوك ذو جاه عظيم أبوك ذو جاه عظيم أين أحسنتنا نعم نعم نعم الجملة الثالثة لم ننتهي منها بعد الجملة الثالثة لم ننتهي منها بعد أو لم ننتهي منها بعد عظم حما أخيك كما تعظم أباك رأينا أن حما اسم من أسماء الخمسة وهو منصوب وعلامة نصبه الالف ومنصوب لأنه مفعل به وهل هناك اسم آخر تفضلي اخيك أخيك طيب ما إعرابه ما إعرابه وما علامة الإعراب مضاف إليه نعم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة يأخذ طيب وهل هناك اسم آخر من الأسماء الخمسة في نفس الجملة نحن أنظر إن تطيس أباك وما إعرابه أحسنت أباك وهو مفعول به منصوب وعلى ما من نتنص به الألف لأنه من الأسماء الخمسة كذلك يأخذ أنك تتخاطبها تشفى بهير تماك ما تدري أسماء الخمسة طيب الجملة الرابعة ابوك ذو جاه عظيم ابوك ذو جاه عظيم أم سوسن تفضل أبو احسنت وما اعرابوه مبتدا مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف احسنت نعم استمري هل هناك اسماء اخرى ذو هاخت وما اعرابوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خبر مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف أبوك ذو جاه عظيم ما معنى هذا الكلام من يعرف أبوك ذو جاه عظيم ما معنى أبوك ذو جاه عظيم لا أحد أبوك ذو جاه عظيم ذو الزيخ ذاتي فادر أه... إيمانت إيس دي فيل المخت أه... إن آنزين هي. الجاه الجاه ذاتي سمخت آنها طيب نمضي الى الجملة الخامسة الجملة الخامسة احترم أخاك الأكبر أخاك الأكبر الأثر يتقدم أخاك نعم وما إعراب أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخامسة هل تستطيع أن تعرض هذه الجملة بأكملها احترم اخاك الاكبر تفضل احترم احترم فعل امر مبني على السكون احسنت والفاعل ضمير مستتر تقديره انت اخد. اخاك اخا مفعول به منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف عم. الكاف مضاف اليه احسنت ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه احسنت الاكبر احسنت نعم نعت نعت منصوب لأنه يتبع المنعوت اذا نقول احترم اخاك الاكبره صفحه 67 اخاك الاكبر طيب الجمله السادسه اعطف على اخيك الاصغر ام سوسن تفضلي اعطف على اخيك الاصغر اخي هو من اسم من الاسماء الخمسه وما اعرابهم اسم مجرور بالياء لانه من الاسماء الخمسه وهو مضح. طيب أم سوسن هل يمكنك أن تعارِ بهذه الجملة اعطف على أخيك الأصغر تفضل اعطف انترونس الجملة الخامسة احترم أخاك الأكبر فيلزاخه ريسبكتير ي أوجست برور اعطف فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت حسنت على حرف جر منصوب مبني على السكون أحسنت لا محل له من الإعراض أخي قلت هو اسم مجرور بلياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف بقي الكاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتحة أخيك نعم وهو مضاف إليه لا مبني على الفتحة في محل جر مضاف إليه هنا يظهر الاعراب المحلي الذي رايناه من قبل الاعراب المحلي يعني هو مبني على حركه التي هي الفتح هنا ولكن في محل جر مضاف اليه الأصغر. الاصغر نعتم مجرور بالكسره الظائره على اخره أحسنت. اعطف على اخيك الاصغر فيزخه dat je aardig moet zijn tegen je <تصفيق> طيب الجملة السابعة الزين المرسيب ضع يدك على فيك عند التثاؤب ضع يدك على فيك عند التثاؤب تضلي الأثرية فيك أحسنت وما إعرابها اسم مجرور بلي لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضعف هل خلق ضع يدك على فيك عند التثاؤب ضع يدك على فيك عند التثاؤب. ما المقصود بهذا الكلام؟ لاخي يهانت يهانت. ليس يدك أو في يديك. يد يدك. دش أيهانت. لاخي يهانت. أب يمون. تايدنس تخاب. حسن. يهانت. يدك. طيب. نمضي إلى الجملة الثامنة والأخيرة. اغسل فاكه بعد كل طعام أم سوسا تفضل اغسل فاكه بعد كل طعام فاخد وما اعرابها مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف أحسن وما معنى هذا الكلام ما المقصود ب اغسل فاكه بعد كل طعام ضممت نأكل كم altitude نعم حلو طيب هيرمي زين في من فنمضي اذا لم يكن هناك سؤال ولا استفسار ولا يعني زياده او اضافه نمضي الى التمرين الثاني التمرين الثاني اولا اتي بثلاث جمل في كل منها اسم مرفوع من الاسماء الخمسه هي موجه زينماك جمل في كل منها اسم مرفوع من الأسماء الخمسة تأتي بجملة يكون فيها اسم من الأسماء الخمسة وهو مرفوع الأثر يتفضل يجب أن تنزل معك مثل اسم لفنا الأسماء الخمسة دي مرفوع اسم والله ذو الفضل العظيم أحسنت والله ذو الفضل العظيم ما اعراب ذو في هذه الجمله ما اعراب ذو في هذه الجمله خبر مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه احسنت والخبر دائما يكون مرفوعا ام سوسن جمله اخرى تفضل خرج اخو خالد من البيت احسنت إذن اخو هنا اسم من الاسماء الخمسه وهو مرفوع لماذا هو مرفوع ما إعراب أخوه لأنه فاعل، فاعل والفاعل يكون مرفوعا أحسن. نمضي إلى ما ال إلى طيب نمضي الجمل يقول أتي بثلاث جمل في كل منها اسم منصوب من الأسماء الخمسة نفس التمرين السابق لكن الآن تكون منصوبة. وليس مرفوعة الاثر يتفضل سمعت اخا هود يتلو القران احسنت سمعت اخا هود يتلو القران كوردا دبلوغا هود القران ليزا طيب ما اعراب اخا في هذه الجمله هو مفعول به منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه وهو الله احسنتم طيب ام سوسن جمله اخرى سلم الولد أبا سلم الولد أبا طيب ما المقصود بهذه الجملة؟ ما المقصود بهذه الجملة حتى يتبين لنا مقصود مقصود ما معنى ما المعنى القصد من القصد ما معنى هذه الجملة رادب تا كنت سلم الولد أبا كده عندك يقدروا ال[ـ] ال[ـ] ال[ـ] ال[ـ] ماذا نموتت سلم الولد على على يعني ماذا متت زين؟ سلم الولد على ابيه احسنت على ابيه سلم الولد اباه دت ما خوك على لان هكذا تاتي يعني السلام نقول سلم على كما نقول على النبي صلى الله عليه وسلم سلمت على سلمت على يعني على فلان اما سلم الولد اباه مثلا للشرطه سلم الولد اباه للشرطه dat de jongen zijn vader heeft aangegeven bij de politie dat is in dit geval de betekenis van سلم. sallama al walad abahu lishurta sallama kan twee betekenissen hebben in het geval dat het een verbie heeft dan uh, dan betekent het dus anders dan begroeten uh, misschien een andere zin waarin het wel of ik kan barakallahu ta'ala uh, waarin het wel mansoob is ra'aytu abba Sa'idin fi Ashari. heel goed, ik zag de vader van Sa'id op straat dus huna abba mef'ool bihi mansoob bil alif li'annahu min al asma'i الخمسة. ما. طيب. نمضي إلى الفرع الثالث إيتي بثلاث جمل في كل منها اسم مجرور من الأسماء الخمسه الان جمل تكون فيها الأسماء الخمسة مجروره طيب الأثر يتفضل مررت بذي مال هاخت مررت بذي مال إكخين أو في كليب لانس د خيندي خلط هيفت. فما, فما إعراب ذي في هذه الجملة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسم مجرور بليا لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف نعم طيب أم سوسان جملة أخرى تفضل رأيت أخا أبي حامد يا خط رأيت أخا أبي حامد اكسخ دبرور فان حامد طيب أين الاسم من الأسماء الخمسة المقصود في هذه الجملة؟ بجاب الدولت إن ديزا زين أبي أحسنت وما إعرابه مضاف إليه مجرور بلي لأنه من الأسماء الخمسة أحسنت. هل طيب يزيد هي إن ديزا زين دتر توي مضاف إليه أختر الكار كوما أو فزلف ياتوي توي مضاف إليه. Er kunnen ook zelfs meer Modaf Ilei achter elkaar komen. Dus Ebi is hier Modaf Ilay en Hamid is ook Modaaf Ilei. we zijn klaar met opgave 2. Als er geen vragen zijn daarover, dan gaan we naar opgave 3. Min al Asma Il Fi hier is een foutje. In het boek staat ضع كلسم من الاسماء الخمسه في جملتين بحيث يكون في احداهما فاعلا وفي الاخرى مفعولا به. Wie kan mij de fout aanwijzen in deze vraag? ضع من الاسماء الخمسه في جملتين بحيث يكون في احداهما فاعلا وفي الاخرى مفعولا به كن يلد الفوزين <سؤال> سنت احداهما ان احداهما لماذا لماذا نقول احديهما وليس احداهما لانه مثنى مجرور نعم لانه مثنى مجرور والمثنى يجر بالياء وليس بالالف احسنت دوس دافراغ هير دافراغ هير از داتشي ان اسم من الأسماء الخمسة in twee zinnen gaat zetten dus je maakt twee zinnen met ism van de in de ene zin moet hij faal zijn en in de tweede moet hij mefaool bij zijn Dezelfde ism afariët, afaddaad Jaa Abu محمد حسند هنا ابو فاعل مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه جاء ابو محمد والان مفعول به شكرت ابا محمد احسنت هنا ابا محمد ابا اسم مفعول به منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه جاء ابو محمد ابو محمد is the father of محمد is gekommen ان شكرت ابا محمد ik bedankt ذا فادر فمحبوب نعم ام سوسن تفضلي هل خطئت كتب ابوك كتابا كتب ابوك كتابا احسنت اذا هنا ابو فاعل مرفوع بالواو ذا شريف ان بوك ان دان هب ي تيغن كتب ابوك كتابا وارين اسم uh, uh, uh, منصوب رأيت أبا خالد في المسجد خالد نعم يبدو أن المسألة واضحة والحمد لله تعالى نمضي إلى الجملة الثانية أو السؤال الثاني يقول السؤال ضع كل اسم من الأسماء الخمسة في جملتين بحيث يكون في إحديهما مبتدا وفي الأخرى خبراء من يبدأ الأثرية تفضلي؟ ذو الكرامي محبوب عند الناس يا خود ذو الكرمي محبوب عند الناس دوز دخينة دي خاصة فرائيس دخينة دي خكين مركت اسمت خاصة فرائيهيت دي اسخليفت بايد المنس نعم ذو هنا مبتدأ مرفوع بالواو أحسنت طيب جملة أخرى بحيث يكون فيها خبر أبوك ذو جاه عظيم أحسنت بوك ذو جاه عظيم الفاذر اسمت اسمت مات خروت مخت ماتن خذالدخ مخت انعنزين نعم هاخوت هو هنا خبر مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة طيب هاخوت أم سوسا تفضلي فوك صغير هاخوت فوك إذن هنا فو مبتدأ مرفوع بالواو هي مونت إسكلين ثم جملة أخرى يكون فيها فو خبر هو أبو سعيد اظن أن المقصود والمطلوب في, في السؤال أن يكون الاسم واحدا مرة يكون مبتدا ومرة يكون خبرا يعني نفس الكلمة فو تكون خبر، فهنا عندك, عندك أبو، خبر، هذا صحيح، هو أبو سعيد، ها هو فادر من سعيد، فأبو إذن خبر مرفوع للواو، لكن يمكنك أن يكون لديك الثاني معك، فو خبر، يمكنك إشارة إشارة لك، هذا، ديت هذا، هذا، ثم يمكنك أن يكون كسيدة التايتس فور المغرب هذا فو أبي أحسنت هذا فو أبي أحسنت طيب. إذن فو هنا خبر مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف نقف عند هذا الحد نقف هنا لأنه دخل وقته uh, we gaan inshallah eerst even bidden en dan komen we terug. Uh, ik ga even kijken. We komen terug inshallah om 9 uur. Dus over een kwartiertje bij In-Nilay Ta'ala. Is dat goed? Dan gaan we nu even stoppen en dan komen we straks terug inshallah Ta'ala. Dus misschien wil iemand de Koran opzetten en dan komen we later terug bij In-Nilay Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. وبركات.طيب، we gaan شاء الله تعالى. onderdeel طيب، هنا كذلك جملتان. الأولى يكون فيها الاسم الذي تختاره يعني اسم من الأسماء الخمسة. يكون اسما لان وفي الجمله الثانيه يكون اسما لأصبح طيب من ياتي بالجملتين طيب الاثر يتفضلي ان اخا محمد مريض احسنت نعم هنا اخا اسم من الاسماء الخمسه وجاء اسما لان اذا فهو منصوب بالألف نيابة عن الكسرة لانه من الاسماء الخمسه طيب نفس الكلمة آخا تكون اسما لأصبح أصبح أخوك مسافر... مسافراء نعم يا أخو أصبح أخوك مسافراء هنا أخو اسم أصبح اسم أصبح وهو مرفوع كما هو معلوم أن اسم أصبح يأتي دائما مرفوع وعلامة الرفع هنا الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة طيب أم سوسن تفضلي إن أباه شهير إن أباه شهير شهير بيتوفر إيماند فون في دافادر بكندت إيس اوف بيرومد إزور وار زين فادر إيس بيرومد إذن هنا أبا اسمه أنا منصوب بالف... بالألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة أحسنت طيب جمله اخرى يكون فيه الاب اسما لاصبح اصبح ابوك مريضا احسنت إذن هنا ابو اسم اصبح مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمس طيب نمضي الى ال ال الفرع الرابع يقول السؤال ضع كل اسم من الأسماء الخمسة في جملتين بحيث يكون في إحدهما مجرورا بحرف جر وفي الأخرى مجرورة بالإضافة. مجرورا بالإضافة مجرورا بالإضافة دوش هير موتي فيت فيزين معك عند إرست موتي الإسم من الأسماء الخمسة مجرور حرف جر واندر مجرور حرف الإضافة طيب الأثر يا تفضلي من منكم إن يعينني من ما أفهم سلمت على أبي آه سلمت على أبي طيب ما إعراب أبي هنا ما إعراب أبي سلمت على أبي أبي اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة طيب نفس الجملة ضغط طيب تفضلي إكفوخ الكاف دربع هاخوت نعم سلمت على ابيك أف أبيك سلمت على أبيك أف أبيك لماذا لماذا هل جملة سلمت على أبي خطأ لماذا تزيدين الكاف؟ لا بأس يعني نناقش المسألة بعض الشيء حتى تتضح المسألة لأنه يشترط في الأسماء الخمسة ان تكون مضافه الى غير ياء المتكلم احسنت نعم لان سلمت على ابي vel zehe ik heb mijn vader ان على ابي اسم مجرور بالياء لانه من الاسماء الخمسه لا. هذا الياء ياء اخر هذا ياء المتكلم وليس علامه الجر لانك لو قلت مثلا رايت ابي لكان كذلك بالياء ابي ولا تقول رايت أبايا انما تقول رايت ابي فهنا لا نقول من منصوب بالياء لا نقول منصوب لأنه مفعول به لا نقول منصوب بالياء وانما في هذه الحاله لا يعرب اعراب الاسماء الخمسه لانه كما قلت ليس مضافا أو مضاف لأنه مضاف إلى ياء المتكلم ويشترط في الأسماء الخمسة أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم أرجو أن يكون الأمر واضحا بالنسبة لهذه المسألة الحمد لله بإذن الله طيب, طيب الآن نفس الجملة بحيث يكون فيه الاسم الذي هو من الاسماء الخمسه مجرورا بالاضافه ابي أبيك كتاب, أبيك كتاب ابيك مفيد احسنت ياخذ كتاب ابيك اف كتاب ابيك مفيد هات بوك فنيفار اس نتخ نعم اذا هنا كتاب ابيك أبي اس مضاف اليه مجرور بالياء لانه من الاسماء الخمسه طيب نفس الجمل او نفس التمرين بالنسبة لأخت أم ساوسان تفضل ذهبت إلى أخيك نعم هو اسم مجرور بسبب دخول حرف الجر إلى عليه وعلامة جره لأنه من الأسماء الخمسة ذلك الرجل أبو أبي حفص هي الخد The man is the father from the father from حفص هنا أبي اسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لانه لأنه من الأ... الأسماء الخمسة وسبب الجر الإضافة. طيب. alles duidelijk is, t vandaag om misschien een vraag of een toepassing of iets anders. Ik heb een vraag. woorden منصوب إن أخرى؟ طيب. قال السؤال. ضع اس كل اسم من الأسماء الخمسة في جملتين بحيث يكون في إحديهما اسما طيب السؤال هنا لماذا اسما جاء منصوبا من يعرف لماذا جاء اسما منصوب لماذا نصب اسما هذا هو السؤال لماذا قلنا اسما وليس اسم أو اسم في الفرع الثالث من التمرين الثالث الأثرية تفضل omdat hij m'foul bih is. En wat is de faail? Of, wat is le faail, sorry. Als hij m'foul bih is. Voor welke vial is hij m'foul bih? Voor welke vial? nogmaals. Voor welke vial is hij m'foul bih? Je Dus even nadenken. Je koon. Je Je zegt dat ismen m'foul bih is. Van je Tot Tot ziens. Het is خبر, kennen. خبر, je dus, takdir is. De jumla is als volgt. Ya El ismu. Ismen li imna. Ya el ismu. El ism is hier weggehaald. Dus de ism van jekunu De ism van Kana. Is. Wamir uh, mustatir. Tegdiru huwa. -hu en dat is el ism. Wat eerder werd genoemd. Dakul Lesmin, Jekunu. Header is ismen. Heel goed. Dus het is duidelijk, Shalom. En uh, de andere vraag was het. Je was uh, uh, in het geval van Oekra, na Ukra. Hier ook. Hier ook. Want het takdir, het van de jumla, dus hoe je het eigenlijk moet formuleren, staat hier. En deze zin is weggehaald vanwege de herhaling om de herhaling te voorkomen is deze woorden weggehaald dus eigenlijk is de zin als volgt ba khamsati fi dus ook hier is deze ismen na uchra, is ook gabar kennen. Is het duidelijk? Alhamdulillah. Oh, ja. Dus hier zien we dat dus ook in de vragen, uh, nu probeer, kunnen jullie zich maar ook de vragen zelf een uh, Arab voordoen. En dat is alhamdulillah uh, uh, hoe het gaat als je... بيجي خفوردت بنت in the rules from قرامةكا.طيب بهذا نكون قد انتهينا من التمرين الثالث هل هناك سؤال آخر وإلا نمضي إلى الإعراب. طيب نمضي إلى الإعراب نموذج فور بلف.حضر أخو علي حضر أخو علي حضر فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماض مبني على الفتح أخو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف علي وليس عي علي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره أصبح محمد ذا يسار أصبح فعل ماض مبني على الفتح محمد اسم أصبح مرفوع بالضمه الظاهرة على آخره ذا خبر أصبح منصوب بالالف وهو مضاف يسار مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في أو على آخره طيب والآن نمضي إلى الإعراض تعربون الجمل الآتية أبو فريد رجل فاضل أبو فريد رجل فاضل من يعرب طيب كيف بنسمي بس تفضل يا موسوس اريزنت بروبلم مبتدا مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف نعم فريد مضاف اليه مجرور بالكسره الظاهره على اخره نوخوت ابو فريد رجل خبر مرفوع بالضمه الظاهره على اخره حسن فاضل فاضل نعت لرجل مرفوع بالضمه الظاهره على اخره يا اخت احسنت dus de vader van Farid is een goede ليت صالح مقبل هيخطอกنيت اوماان صاريك اميفا املغدو اوغات اتوكا فيو امومز ام ام سوري الاثريه تفضلي ليت اخا صالح مقبل ليت حرف تمني ونصب مهم اخا اسم ليت منصوب بالالف لانه من وهو مضاف صالح مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره حسنت مقبل مقبل خبر ليت مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره يخط دش ليت أخ صالح مقبل دش ايه كومن. كهوب تبستات هير كهوب دت دد دد برور فان صالح zal komen komen اصلا زين طيب الجملة الأخيرة يحب الناس كل ذي مرؤة فضل يمسوس يحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره الناس فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أحسن كل مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف هيخل. ذي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف نعم مرؤة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره حسن. Hello friends. يحب الناس كل الذي مرؤاة. Last fortnight. مرؤاة. المرؤاة جاءت من المرء يعني الرجلة. وال نقوله مثلاً. لاتيك ايفن خان نارد. تَعْنَوْفَعْسَتَلْدَ. يَزْعَبْفَوْلَدْ. الأكل في الشارع من خوارم المرؤاة. Dus het eten op straat is een van de dingen, een van de karakters, een van de daden die uh, erop duiden dat zo'n persoon uh, uh, niet echt, hoe noem je dat, in het Nederlands zou je zeggen bijvoorbeeld niet echt een man is, niet echt een uh, een goede persoon is. Dat het vertrouwen in zo'n persoon wordt minder. Dus er zijn daden die je doet, waardoor dus uh, bij de mensen, als de mensen naar hem kijken en ze zien hem of haar, dingen doen. En die dingen die zorgen ervoor dat, dat, die, dat zo de, het vertrouwen in zijn persoon minder wordt. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En ik heb het voorbeeld gegeven van het eten op straat. Nou en hier is het tegenovergestelde. al Moroa, dat is iemand die juist te vertrouwen is dus de zin zegt de, de mensen houden van iemand die te vertrouwen is ongeveer dat is ongeveer de betekenis barakallahu fi al-jameel. Tayib, wat is de betekenis van de zin asbaha muhammadun dha Wat is de betekenis asbaha muhammadun dha Dat is een van de voorbeelden voor de arab die we... Die ik net heb gelezen. Wat betekent? Weet je jullie dat of niet? Asbaha Mohammedun Zayasaar. Mohammed is geworden in de ochtend. Ja. Dit drie puntjes wil ik hebben. <laughs> Kijk. Jullie weten het niet. En ik heb het expres zo gelaten. Zonder uitleg. En zonder vertaling. Om te kijken of jullie zelf daarnaar gaan vragen of niet. En goed. We zijn er doorheen, Maar niemand heeft daarnaar gevraagd. Terwijl het niet helemaal duidelijk was. Dat neem ik een beetje kwalijk voor jullie. Want de bedoeling is dat ja, zoveel mogelijk begrepen wordt. Ook al vergeet ik het dat jullie toch daarop terugkomen. Het kan zijn dat in jullie intentie of in jullie bedoeling is dat jullie later gaan vragen. naar we Al-Yassar, dat kan betekenen links, de linker. Je hebt Al-Yamin en je hebt Al-Yassar. Maar het betekent ook iets anders... Dus iemand is doe Yazar betekent dat, uh, dat hij het goed heeft. Dat hij het goed heeft waar ik een Saraam te lauwaken. Dat betekent iemand is doe yazar, Hij heeft het goed financieel meestal. Financieel heeft hij het goed. Is het duidelijk? Um, er zijn nog een andere, andere opmerkingen over Esma al ghamsa die niet genoemd zijn door de schrijvers in dit boek, want er zijn namelijk andere voorwaarden. Hij heeft maar één voorwaarde genoemd, namelijk dat deze woorden, deze vijf woorden. Broeders, het was een beetje laat, maar ik moest het later te lachen We zijn net klaar met de opgave van het huiswerk. Uh, de schrijvers hadden het over één voorwaarde, namelijk dat deze woorden niet mudaf zouden komen voor. voor uh... Ja al ila ja al al Maar er zijn eigenlijk nog andere voorwaarden. En te kuna mufradetan. Deze woorden moeten mufrad zijn. En niet meer fout of muthanna. Dat is een van de voorwaarden. En ook moet het mukabara zijn. Dus niet muzaggara. Je hebt mukabara en muzaggara. Want je kan, je kan een woord verkleinen. Dus in, in, in, uh, in uh, het geval van bijvoorbeeld mijn broer Aghi. Je kan zeggen Ogaya. Ogeye betekent uh, een verkleining van het woord Aghi. Mijn kleine broer. En het moet Modafa zijn natuurlijk. Modafa. Je kan niet zeggen Abu zonder Idafa. Al-Abu. In dat geval is, het, is er geen Arab zoals de af'al, de de de de Arap die we kennen voor de asma' al -Khamse. dus het moet modafa zijn maar niet uh, tot al-ja' al-mutakallim -ja en de laatste of je, ja, zo uh, het woord dhu moet de betekenis hebben van eigenaar sahib en niet de betekenis van al-lawidi want er bestaat in het Arabisch een andere ZU die een betekenis heeft van alladhi in plaats van SAHID. Deze zijn de complete voorwaarden. En ook voor het woord foe, wat de mond betekent, moet komen zonder ALMIM. Zonder ALMIM. Dus niet zeggen femun, Want in femun wordt hij maar met het Dhamma, mansoob met het fatha in Madjroor met Al-Kasra en niet met Al-Waw. Maar als je de Al-Mim weghaalt, dus voel, in dat geval krijgt hij de Arab van Al-Asma Al-Ghamza. Dit zijn de complete voorwaarden van deze woorden. <tossimus> Ik hoop dat het duidelijk is allemaal. Zo ja, dan gaan we de Ibn halen. verder naar hoofdstuk 34 ala niet veel ervaren. En voordat ik daarmee begin wil ik even zeggen of jullie toe zijn aan een toets. Vierde toets. We hebben nu drie toetsen gehad. Zullen we inshallah ta'ala binnenkort een vierde toets nemen. We hebben nu veel lessen gehad sinds de laatste toets. Dus ik denk dat het tijd wordt voor een vierde toets. En jullie zijn het mee eens. Dan zal ik inshallah ta'ala een toets voorbereiden en dan krijgen jullie van mij te horen wanneer ik die geef.